بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والصارق وما أدراك ما الصارق النجم الساقر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق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 والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو ذي الهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا